إن المتقين في جنات وعيون دخلوها بسلام آمنين ولزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها لمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلول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 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقْطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعَ عَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوا حِيثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَاءُلَئِمَ قَطُوعٌ مصبحين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 سجِيل إن في ذلك لآيات للمتَوَسِّمين وإنها لبِسَبير مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنه مال بإمام مبين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 إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتيناك سَبْعًا من المثاني والقرآن العظيم